وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد